يا موسى إن إشفعتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيت فخذ ما آتيتكم وكم من الشكريب. لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوه وان قومك ياخذ بأحسنها سأريكم ذا الفاسق أصرف الآيات الذين يكتذبون في الأرض بالغير الحق وإياه و كل آية لا يؤمن بها وإياه و كل آية لا يؤمن بها سبيل الرشد لا ينذر سبيله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ورقاء الآخرة حبثت أعمالهم فل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قومهم من بعده من خليهم عجلا تشد له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا إذ فخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلموا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين